وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبه فكنا قبل قد ذكرنا من نوعي الربا ربا الفضل ربا الفضل وفي درسنا درس الليلة ذكر النوع الثاني من الربا وهو ربا النسيئة وقبله تنبيه وقبله تنبيه هو أن يخرج أخونا هيثم السيد لأهليه والنسيئة لغة التأخير ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر ثم قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما هل تجد هذه الآية في كتاب الله سورة التوبة صحيح فقل لا يقول الله تعالى يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله سوأه صوره وهو تأجيل الدين مع الزيادة تأجيل الدين مع الزيادة وصورته. إذا حل القضاء قال أزيدك أو أوجلك مع الزيادة فهو محرم في جميع الاموال الربوية سواء اتفقت في الجنس او اختلفت ما معنى سواء اتفقت في الجنس او اختلفت نعم واختلفت في الجنس عدم توفر شرط الجنس الواحد كما في ريب الفض ريب الفض لابد من ماذا من اتحاد الجنس مع التفاضل لكن هنا ما يشترط اتحاد الجنس انما هو يشترط فيه ماذا الزيابة فقط مع عدم اتحاد الجنس ولذلك فهو أشد حرمة مريب النسيئة حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى نعم أنا قلت النسيئة طيب صوب على صدق بسم طيب هو أشد حرمة مريب الفضل حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما حرم ربا الفضل إلا أنه زريحة لربا النسيئة فحرم زريحة وهذا أفادنا فائدتين أو فائدة عزيزة يمكن الجواب بها على ماذا على ماذا أحسنت يمكن الجواب بها على استدلال بعضهم بحديث إنما ربا في النسيئة فقال إذا لا ربا إلا في في النسيئة فقلنا لا ويقع الرداء فضلا لأن هذا الحديث قال إنما الرداء في النسيئة لأن ربا الفضل حرمته لأنه مؤدي إلى ربا النسيئة، فيكون الحديث إنما الرداء في النسيئة غاية يعني ربا الفضل غايته ماذا النسيئة النسيئة وقولنا بأنه أأكد حرمة مرب رب الفضل يمكن الجواب به أيضا على استدلال بعضهم بالحديث السابق بالحديث السابق إبا هذه صورة من صور الربا النسيئة هي أزيدك مع ماذا مع الزيادة أو أوجلك مع مع الزيادة أوجلك مع الزيادة فائدة فائدة نسأله ضع وتعجل ضع وتعجل ضع وتعجل سأشرح الان وهي المصالحة عن الدين هذه عكس اللي المسألة السابقة. مسألة سابقة يؤجل مع ماذا؟ أما هذه المسألة يستعجل مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الانقاص. تمام؟ هذا يؤجل مع زيادة وهذا يتعجل مع ال مع الانقاص. بع وتعجل. ويا المصالحة عن الدين المؤجل. ببعضه حالا فالأولى زد وأجل والثانية ضع وتعجل نعم رجل له على رجل دين قدره ألفان من الجنيهات. تمام؟ ونوعه الدين أو يحل الدين في شهر رمضان من عام مثلا خمسة وعشرين بعد الألف وأربعمائة جاءه مثلا في شهر شوال في قبل رمضان في السنة الرابعة والعشرين. او جاءه في شهر رجب فقال اعطيني الفا وين وخمسماء تمام الان بدلا من الفين في شهر رمضان مفهومة سبحان الله طيب سأفعل إن شاء الله. هذا ليس درسا، هذا ما يقدمه الم... ما يطلب المستمعون. ودي أقوال لأهل العلم الأول وهو لأبي حنيفة ومالك والشافعي ومشهور مذهب أحمد. التحريم هذا المذهب بالتحريم ودليلهم على منعه قياس العكس قياس ماذا العكس هذا نوع من أنواع القياس يسمى قياس لل قياس العكس تمام وقياس العكس ها هنا انه شبيه بالزيادة مع التأجيل فوقعت الزيادة فوقعت الزيادة السماء ثمنا لماذا للزمن للتعجيل نقول ثمنا للزمن تمام فوقعت الزيادة ثمنا للزمن وهنا وقع التعجيل ثمنا للزمن وقع التعجيل سمنا الزمن، فتكون لعلة واحدة في ال في المسألتين، فتكون لعلة واحدة في المسألتين. القول الثاني. جواز الوضع والتعجل وهي رواية عن أحمد وذكره ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه واختاره شيخ الإسلام ودليله عريف عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ضع وتعجل ضعوا وتعجل أما الحديث <تصفيق> الذي فيه أن المقداد أسلف مئة وتعجل تسعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلت رباء مقداد وأفعمته أكلت رباء مقداد وأفعمته فيه ضعف والحديث السابق أقوى منه وفيه ضعف والحديث السابق أقوى منه ولا حجة لمن فرق بين دين الكتابة وغيره ما معنى دين الكتابة الدين المكتوب وهذه سنة ضائعة يا عباد الله سنة ضائعة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صحيح إثناد وثقات والإمام الملقيم حسنه رحمه الله تعالى مهناته والمختار من هذه الأقوال السراثة هو الثاني ما قلنا ولا حجة لمن فرق بين دين الكتابة وغيره فهذا يعتبر القول الثالث لماذا لأن الأصل ماذا أنه لا فرق بين دين ودين فالتفريق هنا تحكم تفرق بين متماثلين تمام لأن مثلت كتابة الدين وعدم كتابته مؤثرا فيه شيء ليست مؤسرة في شيء بدليل الإسلام لم يوجب كتابة الديون وترجح القول الثاني من جوازي الوضع والتعديل للأسباب الآثين الأول الأصل في المعاملات الصحة والجواز ما لم يدل دليل على التحريم. فقلنا الأصل في المعاملات نسلم عليك سلمك الله بارك الله فيك الله. اللهم أعلم الأصل في المعاملات الصحة والجواز ما لم يدل دليل على التحريم ثانيا أنه لم يأتي دليل في الشريعة على ماذا على المنع كيف توجه الخياس الذي استدل به ثالثا ويتوجه الخياس الذي استدل به بأنه في مقابل ماذا نص وكل قياس في مقابل نص فهو ماذا نعم من القياس في مقابل نص ثانيا أو نقول رابعا وفساد هذا القياس من أنه الزيادة مع التأجيل درر بالمقترد ونفع لماذا للمقرب اما في الوضع والتأجيل فرفع لمن للطرفين صحيح رجل يريد ان يتعجل فيقول ضعه يتعجل فينتفع هو بانه يأخذ به ماله وينتفع الثاني بانه نعم نعم الأسباب الأربعة التي يترجح بها هذا المذهب على الثاني والله تعالى أعلى وأعلم طيب اكتب مسألة تكلم عن نفسك أم بلسان غيرك من لم يفهم هذه المسألة مسألة واضحة جدا يا إخواني لا أدري كيف هي صعبة رجل له هذا رجل ألف جنيه ما هذه الألف جنيه؟ العيد. تمام؟ فقال أعطاني أول رمضان أعطيني ثمنمائة جنيه بدل إيه؟ الالف اذنين يبقى هنا عمل فعليه شيئين ضع يعني انقص الالف الى كم الى تممية يبقى وضع عليه جزء من المال من الدين تحجل بدلا من العيد تحجل اذن في رمضان منعها اقوام واجازها الامام احمد منعوها لماذا قالوا لان هنا لما وضع الدين وتأجل يكون قد اشترى الزمن ب 200 بدل ما يكون في العيد في في اول رمضان يكون اشترى الايه اشترى الزمن بايه ب 200 هذا مثل الربا لان الربا رجل له على رجل دين يحل فين في العيد 1000 جنيه قال له انا مش مهي في العيد قال خلاص اجلك لغايه عيد الاضحى بس ب 1200 يبا هنا اشترى الفترة الزمنية كم فقالوا دا اسم قياس العكس لما منعت الزيادة مع التأجيل مع التأخير يمنع الانقاص مع ماذا مع التعبير دا دليلهم تمام الفريق الثاني فقال لا هناك حديث صحيح في سنة البياقي وهو حديث رجال ثقات حسنوا كثير من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر كان لأهل خيبر جيونا على ماذا على أهل المدينة فقال لهم ضاعوا وتعجلوا ضاعوا ايه وتعجلوا يعني الوفاء يحل بعد سنة خذوها الآن ولكن ضاعوا تعج... شيئا منها القول الثالث فرق بين دين الكتابة والدين اللي عرفي او الغير مكتوب وهذا لا دليل عليهم فيترجح لنا المذا الثاني لأسباب الارضع المذكورة الاول ان الاصل في المعاملات ماذا الصحة والحب ويتم معاملة الا بماذا الا بنص الثاني إن الخياس الذي ذكروا هذا قياس فاسد لأنه في مقابل ماذا نص الثالث إن الخياس هذا قياس فاسد من جهة أخرى في زيادة مع التأجيل نفع لطرف وضرر بماذا بطرف صحيح؟ نزاك الله خياه لكن في الوضع مع التأجيل نفع لمن للطرفين صحيح صاحب المال ينتفع والمقترد ينتفع أفرقت الآن من المسألتين أخونا يسأل سؤالا هاما لو جاء له المقرد وقال للمقترد أنا لي عندك الفعطينة 800 الآن فمن بدل من إيه من العيد ولا فرق بين أن يكون ذلك من من المقترب ذاهب إليه قال له أنا 800 الآن تأخذهم بدل من الألف إلا يحلوا في العيد لا فرق لا فرق بين أن يكون ذلك من المقرد أو من المقترب أو من المقترب, أو من المقترب المقترض يعني هو المقرض عايز هو هذا ممكن. هذا سؤال ذكي طيب اكتب فرع كيف لو اشترط المقترب على المقرض فقال له وارحمك الله لو أردت دينك الآن فأنا أعطيكه شرط أن تنزل عن بعضه شرط ان تنزل عن ايه عن بعضه فهذا لا يجوز لانه ربا لا محالا لانه شرط لانه ايه شرطه وحلا شراء الزمان بالله بالمال. وقلنا ان الفرق بين الربا وهذه الصورة هو ماذا هو الشر. تمام؟ وهذا من الربا. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة هو ماذا؟ هو الشر هو الشر ودليله هذه المسألة دليل المنع دليل المناشوة. لا, لا الشر لا فرق بين المسألة التي تذكره مثالنا الشر لكن ما احنا اتفقنا ان صلح ما في مشكلة اللي هي مثال الدعوه لكن هي بتكلم لو شهرتها جي تاني انت الان تطلب مالك فقلت أنا أطلب المال الآن لاني في أو فيه حوزة أو حاجة فقلت أنت لك ألف لو عايزها دلوقتي بتأخذ ستمية هذا يجوز؟ لا هذا ربا لأنه بيشتري الزمان هنا صراحة بيشتري ليه؟ الزمان وإشارته وقلت الفرق بين هذه الصورة والربا هو الشرط دليلها بها قياس العكس دليل المنك أمهل, أمهل من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقترد من الصحابة ويزيدهم كان يقترد من الصحابة ويزيدهم إيه الفرق بين هذه الصورة والربة ما هو قرض مع زيادة الشرط كان يقتيد ويزيدهم بغير شرط ماذا نعم نعم ما هو يزيده هنا على قرض بس بغير شرط اللي وهذا على فكرة من آداب الدين وهي من من السنة المؤتة المفتقاة أنك إذا اقترضت من شخص مبلغ من المال يشرع لك أن ي أن تزيده تمام والفرق بين هذه الصورة والربا للربا فيها شرط فيها شرط مسبق بمعنى انا اقترضت منك أربعين جنيه تمام فصل الله عافية تقد خذ هذه تمام واعطيتك فوقها خمسة هذه الصورة جائزة لكن لو تم من رجلين قرض أعطى أربعين الى اخر الشهر قال تدفعها 50 هذه ربا لان فيها شرط إيه مسبق تمام فهذه المسألة هي هي نفس مسألتنا التي التي معنا تمام تلتب مسألة اللي فاتت لم نطبق فيها ايه؟ لان ما كانش فيها الشرط ما كانش فيها إيه الشرط فالشرط هنا مفتقد اللي هو شرط شيء الزمن في مقابل إيه تأجيل في مقابل التأجيل. <تصفيق> لو شارته لو شارته لكن لو جاء مثلا المقترض راح للمقرض قال له انا معايا ستمية ودينك بعد شهرين تمام لكن انا معايا ستمية دلوقتي قال له هاتهم وخلاص. يبقى ما في مشكلة نعم طلب بغير ان يشترط عليه تمام نعم من باب الاب صدر نعم منعت للدليل لانه في مقابل الدليل قابل التثبيت في يعني ما فيش يعني ما فيش دليل عليها ما يعني في الصوره البعيده بتاع فيه ناس يعني في الاموال الربويه يا رجل انت بتتكلم الان في البعير على البعير من الاموال الربويه طيب ما الاموال الربويه ما ده يجوز في السلم ده ما في مشكلة هذا ليس مال ربويا ذلك القول الراجح عند آهل العلم جواز النساء في غير الأموال ربوية لكن الأموال الربوية لا, تجوز فيه لا يجوز فيها النساء أبدا انتفرخ نعم بين الأموال الربوية وغير الربوية طيب مسألة مسألة حكم فوائد البنوك وفوائد البنوك المشترطة في القرض. فوائد البنوك المشترفة من قرض حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولكي تحرم الفائدة. فلا بد فيها من ماذا من ماذا يا رجل من الشرط فلا بد فيها من الشر المسبق وصورته أن يقرض الرجل الرجل أو المؤسسة على شرف الزيادة آخر العام سواء كانت الزيادة. درهما أو عشرة والقول بالتحريم قول الواحد لعلماء المسلمين زمانا طويلا الا من قول محدث لبعض المتأخرين بأنها من المضاربة الحلال ويكفل ربه أنه قول أبو هاد. الشبه الأولى زعمهم أن تعامل الأفراد مع المؤسسات التي تسمى بالبنوك. قبل المضاربة الشرعية ويجاب عنه بالأجوبة الآتي أو يجاب عن هذه الشبى بالأجوبة الآتي نعم أيه نعم الشبى الأولى ونجيب عنا بالأجوبة ثلاثين الأول بأن هذه ليست صورة المضاربة في الشر. إيش المضاربة لتفهم أنا أعطيكم آن شغل لي. تمام على أن نتفق ثلث لك مثلا مثلا ممكن ثلث ممكن نصف تمام على حسب ماين ما نكتف ثلث الربح لك أما الخسارة فلست إيه لا فلست ضامن المن. خسارة على رأس على رأس المال تمام ولاه نسبة في الربح بقدر ما اتفق في نوع آخر اللي هو المرابحة مرابحة أن نشترك معا بالمال أنت مثلا من نسبة خمسين في الميانة خسارة هنا تعود على ماذا علينا بحسب ما نتفق بنسب رأس المال مثلا. تمام فهذه ليست سورة المداربة في الشرع إذن نقول الجواب أن هذه ليست سورة المداربة في الشرع قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض قراد يعني المضاربة إذا شرط أحدهما لنفسه درهما. معبودا فلا يكون ما يفعل البنك اليوم من قبيل المضاربة ثانيا أن المضاربة أن الخسارة في المضاربة يتحملها رأس المال أما هذه الصورة. فإن الخسارة تقع على المضارب أو على المؤسسة لذا الفرق الثاني بين هذه المعاملة وبين الليه وبين المضارب صدر لا انا مديه للبنك يبقى انا لتحمل الخسارة لكن المؤسسة اللي بتضربلي بالمال بتشغله ما تتحمل انا عطتك ايه محل تشتغل فيه انت ما تتحمل لكن انا ليه اللي اتحمل ها. دي اسمع مرابحة دي اسمع ايه مرابحة لو نقرأ وراس المال شركة بين رجلين تمام دي ايه رابح إذا فرقنا الآن بين المداربة والمحاملات البنكية أمهلوني برك الله فيكم حتى لا يذهب زيني بعيدا وتضيع المسألة فأقول فرق بين هذه السورة المداربة من جهتين الجهة الأولى أن المداربة إيه؟ أن المداربة لا تكون فيها الشرط شرط الزيادة تمام؟ أو ما يسمى بالليه بالفائدة تمام؟ ثانيا ان المجارب الخسار على من على رأس المال لكن في هذه الصورة الخسارة على من على الضامن او الجهاز المصرف يبدأ الفرق الثاني ثالثا ان هذه الصورة فيها ظلم من بين من جهاد اعطاء نسبة لرأس المال قد لا تتفق والمكسب الضغط يعني يجي أعطى الرأس المال 10% هو ياخد 90% يبا هو الأدير على المال أو الضامن أو كذا ياخد 90% ربح والتاني ياخد 10% للمشروعات البنوك ممكن تكسب ايه مية في المية إذا دا ظلم لرأس المال ولا لا ظلم صح وقد يقع الظلم على الجهاز المصرفي أو المؤسسة الربوية من أنها فتدفع فتكفى رأس المال والإيه والزيادة والفائدة والاسلام جاء يحرم الظلم فالاسلام جاء يحرم الظلم قلنا هذا كم ثانيا والثالثا طيب قولهم ان المداربة قولهم ان المداربة يجوز فيها تحديد الربح الطرفين واختيارهما إذ أن الشرط هذا لا يحرم لا يحرم يجاب عنه يعني يقول هذا الشرط لا يحرم لا دليل من الكتاب والسنة على ايه؟ على ماذا على هذا الشرط على تحريم هذا لي شرطين الدليل من الكتاب والسنة على تحريم ان يقع تحديد الربح مسبقا فما أنفسه يقول ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة على ماذا فنجيبه بأن الدليل على تحريم تحديد الفائدة مسبقا هو الإجماع الذي نقل قبل قليل والإجماع دليله هو الإجماع الذي نقل قبل قليل والإجماع لا ينسخه إلا إجماع والإجماع لا ينسخه إلا إذ لا يجوز نسخ الإجماع إلا بماذا بإجماع مثله ولا ينقد بالاجتهاد والنظر. أما قولهم ثانياً أما قولهم بأنه متوقع التراضي. بين الطرابين على ذلك جازت هذه المعاملة جازت هذه المعاملة فنقول بأن هذا الطراب لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إذ لا عبرة بتراد الناس إذ لا عبرة بتراد الناس متى لم يرضى الله الزوجة متى من يرضى الله عز وجل شبه الثالثة قولهم لأن البنك يقوم باستثمار هذه الأموال فيما أحله الله عز وجل وأن تحديد الفائدة يتم بناء على دراسة كذوة اقتصادية تحدد لكل من الطرفين الرفع وكأنهم يقولون عندها كلامه هذا وأنا أقول تهليقا وكأنهم يقولون أن البنوك لا تخسر أبدا تمام وإجاب عن هذا الكلام بأجوبه الأول أما قولهم أن البنوك تستسمر فإنها تستثمره تستثمر الأموال فيما لا يحل شرعا فإنها تستثمر الأموال فيما لا يحل شرعا كبناء لا تنظر في السعر هذا يحق لي ما يحق لك كبناء الفنادق التي تحتوي كل المبخات من الخمر والميسر وصالات العري أو أنها تستسمرها في البورصات العالمية إما بشراء أسهم والسندات لشركات تعمل في مشروعات لا تجوز كشركة البيرة أو الخمر. وشركة الانتاج الاعلامي ونحو ذلك او انها تستثمرها خارج البلاد فتكون في ايدي ارحمه الله فتكون في ايدي من الاعداء فيكيدون بها لنا او انها تقرضها اشخاص اشخاصا بالربا دون جد هذه الجدوة، وفي الواقع عبر يبقى جدنا عن قول من البنوك اسمع ثمان كده ربع ولا ولا سالس عندكم واجابوا عن قوليهم بأن تحديد النسبة واجابوا عن قولين بأن تحديد النسبة والفائدة يقومها لدراسة جدوى فحكايته تكفي رده. فحكايته تكفي لماذا وكأن هذه الدراسات لا تخطئ وأن البنوك وأن البنوك لا تفلس فأن البنك لا تفلس ومهمة البنك الرئيسية <تصفيق> إلى الربا ثالثا كيف الحال لو افلست البنوك وفشلت المشروعات حيقول لك ايه يشترك رأس المال فين يبقى عودنا الى قص المسألة طب ما في الاول نشركه فين تمام فان قالوا يشتركون في الخسارة قلنا فها نحن قد عدنا لا أصل المسألة ثالثا المنفعة المسكورة وهي استثمار الأموال هل هي متحققة ولا متوهمة لو قال متحققة قل له الذي كفر بآياتنا وقال لأتيم مالا ويه الطلاع الغيب السؤال الآن عن هذه المصلحة او المنفحة اه هي متحققة فان قال نعم كذب والبالي الغيب وان قال لا كنا لا تجوز المخاطرة في الايه في الاسلام صحيح فإن قال نعم فقد كذب ودع الغيب ما تكتبون وهذا ينفعكم وكل الأمسك الخلام يقلبه في إيديه فأقول فإن قال نعم فقد كذب نحن سألت استثمار الأموال ونحن تحقق ويهرب لو ادعى ذلك يبقى كذب لأنهم من الجهائن الغيب فإن قال مصباح موهمة قلنا لا تجوز المخاطرة في, في الإسلام لا تجوز المخاطرة في الإسلام رابعا تحديد النسبة مطلقا فيه ظلم للطرهين عند رجع المال او عند خسارة المال الشباة الخامسة ولا الرابعة نعم الرابعة قولهم بأن تحديد الربح مسبقا هو من قبيل المصالح المرسلة أي التي لم يلنعها الشارع ولم يهتم ولم يعتبرها فنعرف المصالح فإنه لا يوجد نص يمنع من ذلك وإجابة عن هذه الشبه بالأجوبة الآتية بأن المصالح المرسلة إما أن يشهد لها الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء وهذه المصالح قد شهد لها الشرع بالإلغاء بدلالة الإجماع السابق والنصوص العامة في الشريعة. الشابات رقم كم خامسة العدد عندكم قولهم لأن تحديد الربح ليست مسألة عقدية ولا تعبدية لأن تحديد الربح ليست مسألة عقدية ولا تعبدية فبالتالي لا يجوز التغيير ولا التبديل وإنما هي معاملة اقتصادية تتوقف على رضا الطرفين هذا كلام خطير جدا الكلام ده في اين علمنا في علمنا فعلا ولست أدري الرجل فهل من جهلا أم قصدا وأحلاهما <تصفيق> أحلاهما مر تمام وإجاب عن هذه الشبه بهذه الأجهزة لا لأن كلامه هذا فيه شبهة علمنة شاء الرجل أم أبه قصد أو تجهد قصد أو تجهد وأحلاهما مر هذه المسألة من مسائل العبادات لأن العبادة لها معنى شامل والإسلام لم يعطي الرجل الحرية الكاملة فيتصرف في ماله كيف شاء إنما كيف شاء فيما أباح الله يتصدق ينفقها الزوجة صحيح يأكل به صحيح أباح له أن يتحرك فيما فيما أباح الله فأعطاه خرية له أعطاه مشيئة في هذا تمام ومنعه في غير هذا لما تقول أنا حر في مالي ليست هذه حرية مطلقة إن محرية ماذا حرية مقيدة بما أباح الله بما أباحه ومما ما دل على ذلك أن الإسلام يمنع السفه من التصرف في المال ويوجب الحجر عليه. كم من احكام شرعية لا تحصى هددا تنظم له المعاملات الاقصادية كاحكام البيع ونحو ذلك طيب الشبه رقم كم السادس هذا آخر شبه قياسه تحديد الفائدة على ماذا على التسعير على مسألة التسعير. الأصل يا إخوان أنه لا يجوز تسعير السلع ولكن العلم قالوا إذا كانت هناك مصلحة شرعية عزمة متحققة بذلك كمس، تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة ماذا الجماعة يعني مثلا رجل عنده سلع وهذه السلع ضرورية للناس تمام قال يحق الولي الأمرانيين أن يسعرها دون أن يلتفت لمصلحة الرجل أن يقصد كيف شاء لماذا؟ لأجل مصلحة ماذا؟ يعني مثلا يجوز هذا في السلح الرئيسية لكن السلح الترفية لا تمام؟ سلح مثلا كالأرس يجوز تسعيرها لأنها سلحة رئيسية لماذا؟ للشعب تمام؟ فعندئذ يجوز تسعيرها لماذا؟ لأن حاجة المجموع ومصلحة المجموع مقدمة على مصلحة ماذا فرض كمثل مسألة رجل وخطأة أرض وهذه الخطأة أرض طريق للناس يلزم شرعا بماذا بأن ينزل عنها لأجل ماذا لأجل طريق المسلمين تمام لأجل طريق المسلمين فسقطت مصلحة الشرعية لمصلحة ماذا يبقى عند التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة تقدم المصلحة فيجوز لولي العمر أن يساعد تمام هذا متفق عليه. فقالنا هنا يجوز تحديد الفائدة على ماذا هذا القياس انفع طيب وهذا القياس فاسد من وجوه لأن من شرط الخياس أن تقيس على إيه على أصل طب ده أصل طيب أعوذ بالله جهل كمان بالأسود هذا القياس انزع طيب وهذا القياس فاسد من وجوه من شرط الخياس ان تقس هذا ايه على اصل طبا اصل طيب اعوذ بالله جهل كمان بالاصول فنقول هذا قياس فاسد لانه قياس على فرع عجيب والله والقياس من شرطه ان يكون على مدى على اصل على فرح إذ الأصل عدم التسعير إذ الأصل عدم إيه؟ تسعير ثانيا أنه قياس فاس من جهة أنه قياس على ماذا قياس على هذا لا خياس على مخصوص صح هل المخصوص قصري عليه يقاس عليه بحسبه تمام يا مسألة التسعير هذه مسألة عامة ولا خاصة خاصة لا تجوز تجزل في وقت مهي مهي تمام بشروته وفق قاعدة الدروية إذا ما ينفع هذا القياس لأنه قياسه على إيه على مخصوص قياس عام على ايه على مخصوص إذا هذا قياس فازد لأنه قياس على مخصوص وشين اتفقنا وقلت لكم هذه القاعدة من قبل المخصوص لا قياس عليه في الشريعة وضربت المثل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من نابا فين نساء وقلت لا يقاس عليه في ذلك تمام ونانهاهم عن نابا عن الوصال قال إني أبيت عند ربي فائد إذا له حلقة صلا يجب الغور وأن يقتدي به إذا المخصوص لا قياس عليه فن شريعة الله أكبر تنسون أم أنكم لا تذكرون طيب سالسا وهذا قياس فاسد من جئة أنه في ماذا أنه في مورد ماذا في مورد نص اللي هو الإجماع نعم لا مش شرط مش شرط هو كان في شكوك في بعض من المنظر لكن مش كلها نعم اثبت التساول كونك من منظر متساول هل يلزم هذا أنه يعني اخواننا نقول الترميز متساول هل معنى كده أننا كلما رأي حديث قال الترميز حسن صحيح ببعيف لا دي مفألة نسمية يا رجل ثانيا اختلاف على حجية الإجماع هو نفسه تساول الإجماع عندك حجة ولا لا هو قال لكم هو مش حجة ويباعك فأمه وخالف هنا تمام قال فهنا جمهور الاسوليين عن الإجماع حجة تمام علينا الإجماع حجة فنقول بان هذا القياس إيه؟ يندفع بهذه الوجود الثلاث الوجه الاول انه قياس على فرع قياس على مخصوص قياس في مقابل إجماع وحسبكم هذا ان شاء الله خبرة تعالى الحديث حول مسألة الربع غدا يعني هذه المسألة لم تكن الكلام عنها باع. هي مسألة تحديد فوائد الذنوب وان شاء الله تعالى نتم الكلام عنها في درسنا درس الربع